ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا عدوا الا خذلته ولا عيبا الا سترته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح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 وبصري وقوتي في سبيلك اللهم إني أحمدك على ما هديت وأشكرك على جزيل ما أسديت وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم وأعوذ بك من عثرات اللسان كما أعوذ بك من غدرات الزمان اللهم اجعل لي وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اجعلني من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك اللهم اغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك سبحانك اللهم أنت الذي يسبح كل شيء بحمدك وتنطق المخلوقات بذكرك ويسبح الرعد بحمدك وكل ما في الوجود يقدسك ويسجد لك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني مسلماء وأخرجتني من ظلمة الأحشاء لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرّا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية دوامها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن العمل أصلحه ومن العلم أنفعه ومن الرزق أوسعه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة آجى لنا. وحقق بالزيادة أعمالنا واقرم بالعافية غدونا وآصى لنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم عصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن وأصلح منا ما ظهر وما بطن اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على وسره اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام واحفظني بعزك الله أكبر الله Pani أن la ilaha Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Allahu Akbar, Allahu I'll tell you no, يا <تصفيق> الله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 حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم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 ان العذاب انا مؤمنون انا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقيون ولقد فتنا قبلهم طوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادعو الي عباد الله ان عباد الله اني لكم رسول امين وأن لا تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان وإني عدت بربي وربكم أن ترجون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهه كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منضرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إن إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إنها القصة الأولى وما نحن بمن فأتوا بأباءنا إن كنتم صادقين أهُم خير أم قوم تبعون والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا سمع الله لمن حمده Oh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 أصراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح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 يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثين كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم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 كذلك وزوجناهم بحور معين يدعون فيها بكل فاتيات آمنين لا يدوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتلكرون فارتقب إنهم مرتقبون الله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 Allahu